اما بعد فقد تحدثنا في الجمعه الماضيه عن الاكتئاب الذي يشتكي منه كثيرون وذكرنا ان هذا الامر لا يستغرب صدوره من الكفار البعيدين عن ربهم البعيدين عن ذكر الله الذي به تطمئن القلوب ولكن العجب ان يصدر هذا القلق والاكتئاب من قلوب عرفت الله ومن نفوس تعرف ان الله جل وعلا لم يخلقها الا لعبادته عباد الله ان الانسان لا يمكن ان يسلم من الهموم والاحزان ولذا اخبر عليه اخبر عليه الصلاه والسلام ان اصدق الاسماء هو فارس وهمام كما جاء في المسند باسناد صحيح فكل انسان حارس بمعنى انه يسعى في رزقه وكل انسان همام بمعنى انه يهتم بما يريده وما يلقاه ويصيبه والهموم على نوعين هموم دنيويه وهُموم اخرىويه اما الهموم الدنيويه فهي اما ان تتعلق بالماضي او تتعلق بالحاضر او تتعلق بالمستقبل لو تاملت يا عبد الله عن اسباب قلقك اسباب ضيق صدرك بالنسبه لامور الدنيا فاما ان تتذكر شيئا مضى فيضيق صدرك عليه واما ان تنظر في حالك فتقلق واما ان تفكر في امر مستقبل فيسبب لك ذلك شيئا من الاكتئاب والضيق والنكد عباد الله من هنا ينشا القلق من التفكير والتذكر اما الهم المتعلق بالماضي فان سببه في الغالب هو الاخفاق في عمل من الاعمال او التالم من اساءه الاخرين او التفكير في طلب الانتقام من احد اعتدى عليك او الشعور بنكران الجميل من القريبين من القريبين مثلا او تذكر مواقف مكروهه محزنه لا تريد حتى مجرد التذكر لها وعلاج هذه الهموم المتعلقه بالماضي ان تنسى فلننسها لا نتذكرها الا اهمال هو دوائها الا اذا ترتب على التفكير فيها وتذكرها مصلحه شرعيه كتذكر السائب مثلا لذنبه اذا دفعه ذلك الى المسارعه الى التوبه الى الله او الاكثر من الطاعات بعض الناس اذا تذكر انه فعل ذنوبا عظيمه زاده ذلك من فعل الطاعات وقال أنا بحاجة إلى الحسنات فهذا أمر حسر وهذه مسألة دقيقة إذا أراد المسلم أن يطبقها فقد يقع في القلق والاكتئاب وهو لا يشعر ولكن يجب أن نفرق بين التذكر الذي يدفعنا إلى عمل الآخرة وبين التذكر الذي لا نجني منه إلا ضيق الصدر والاكتئاب عباد الله ان العبد الذي يريد السلامه من القلق هو ذلك الذي يعيش ساعاته دون النبش في الماضي فمن من الذي سيسلم من اساءه الاخرين من الذي يسلم من الظلم من الذي لا يمر عليه مواقف لا يريد تذكرها ولا تكرارها من الخطا ان يتصور احد من الناس انه سيعيش دون ان يخطئ في حقك فانه لا بد لكل واحد منا ونحن نختلط بالناس لا بد لكل واحد ان يقع عليه شيء من الظلم والخطا ان الانسان بطبعه عنده ظلم وظلم وجهل هذا اذا استبعدنا ان نكون نحن الظالمين يقول الله تعالى عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالظلم والجهل من طبع الإنسان فإذا فهمنا هذه الحقيقة وهي حقيقة بشرية اشترحنا من التألم اشترحنا من إساءة فلان وظلم فلان ليس من الحكمة أن نشغل أوقاتنا ونكذر صفو رفوسنا بطلب الانتقام ونحظنا من كل من أخطأ علينا فمن تضيع الأوقات فمن تضيع الأوقات أن تصرف الجهود لهذه الأمور ألا يكفي أننا أضعنا أوقاتاً ونحن نستمع ونتعرض إلى تلك الإساءات ولذلك فإن الله جل وعلا أرشدنا إلى العفو والصفح كقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم آيات كثيرة كلها تدعو إلى الصفح والعفو لماذا لان الله جل وعلا أراد بذلك أولا مصلحتنا مصلحتنا نحن قبل مصلحه المسيء وان المسلم العاقل هو الذي اذا احسن الى الناس لا ينتظر ثوابهم لا ينتظر ثوابهم بل يتوقع إساءتهم قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بعض المتصدقين في الغالب ينتظر أن يدعو له الذي أعطيه فإذا أعطاه ريالاً أو ريالين انتظر عنده لحظات حتى يسمع منه بعض الدعوات المتعلقه بالدنيا او بالاخره لا تعود نفسك يا عبد الله على هذا ارجل الجزاء من الله من عند الله تبارك وتعالى فقط انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوره سئل الامام احمد مره من المرات فقال له احدهم يا ابا عبد الله كيف اسلم من الناس يقول اريد السلامه من الناس انا لا اتحمل الاساءه بعض الناس لا يتحمل الاساءه كيف اسلم قال احسن اليهم ولا تنتظر الاحسان منهم واذا اساءوا اليك فلا ترد اساءتهم وعساك ان تسلم نعم ايها الاخوه ان من طبع الناس انهم يخطئون ويجهلون ويظلمون وان المنتظره لثواب الناس قد يتالم اسفا لكثره الجاحدين وكثره الناسين وكثره الغافلين تحسن وتحسن وتحسن وهؤلاء الذين يحسن اليهم بعضهم يجهد وبعضهم ينسى وبعضهم يتغافل وبعضهم فانه هو الذي احسن اليك ان الرجل الذي لا يريد العقده النفسيه ولا القلق ولا الاكتئاب هو الذي يفرح اذا احسن الى الناس ويخجل ويستحي اذا احسن اليه هذا هو الذي يبحث فعلا عن السلامه ان الاهمال والغفله المقصوده عن بعض اخطاء الناس اخطاء الاخرين من اعظم اسباب السلامه من الهموم المزعجه ولذا قال احدهم وقد امر على اللائم يسبني فأعصى ثم أقول لا يعنيني سبحان الله يسمعه يسبه لا يطل عله أراد غيري حتى يرتاح حتى يطمئن وكذلك كل موقف في الماضي يسبب لك الضيق والنكد والاكتئاب ابتعد عنه ولا تسترسل في تذكره وانشغل عنه هذا بالنسبه الى الهموم المتعلقه بالماضي اما الهموم المتعلقه بالحاضر بواقعنا فان سببها في الغالب اما الانغماق في عمل محرم مخالف للشرع فتجد بعض العصا عنده قلق عنده ندم عنده ضيق لكنه لا يستطيع ان يعبر عنه علاج هذا الاقلاع عن الذنب تركه المجلس الذي تعصى لها فيه ابتعد عنه الذنب الذي أنت واقع فيه أقلع عنه وبسرعة تبع إلى الله سبارك وتعالى وستجد شراح الصدر وإما أن يكون السبب هو الشعور بالنقص الشعور بعدم الثقة في النفس وهذا قد يكون نتيجة نقص معين في الإنسان كان يكون الإنسان فيه عيب خلقي أو عاهة على سبيل المثال قد يكون غريبا على المجتمع الذي هو فيه قد تكون وظيفته ليست مناسبه في نظره او نظر المجتمع والقاعده التي يجب ان نطبقها في هذا الباب لماذا يهتم الانسان ويقلق ويستحي من امر ليس له فيه دخل امر لم تصنعه يداه لماذا يقلق عاقل بسبب امر لم يتسبب فيه ان الله عز وجل لشكمه يعلمها وهو العليم الحكيم ميز بين الناس فجعلهم متفاوتين في الخلق متفاوتين في الخلق متفاوتين في الرزق في النسب في اللون في الانسانات والطاقات والذكاء والتفوق فلي ماذا نقلك إذا استهذ هذا الانسان وقدم عليه لماذا يقلق بعد ذلك لماذا يضيق صدر احد ابتلاه الله ب بدعاها من العاهات من الله رفعه اللي درجاته وتكثير لسيئاته لماذا يقلق الانسان انه ليس غنيا فالغنى والفقر من الله تبارك وتعالى لماذا يقلق الانسان انه ينتمي الى بلد كذا او الى نسب كذا ليس بيده الامر فلماذا يقلق هو يقلق من اساءه الناس بسبب هذه القضايا هذا جهل فالناس لا ينفعون ولا يضرون ومن قرأ سير السلف راء عجبا خذوا على سبيل المثال عطاء ابن ابي رباح هذا العالم المفسر الجهبل ذكروا انه كان عبدا اسود ذميم الخلق الخلقه جدا حتى بعض الناس لا يطيق النظر اليه ولكن ذلك لم يمنعه من أن يكون مفتي مكة الأول كان بعض الصحابة يحيل إليه في الحج وهو تابعي كان بعض الصحابة يحيل إليه في الحج وهو تابعي فقد كانت همة هذا الرجل رحمه الله همة عالية كانت تطلعاته تطلعاته قد ابلغته المراتب العليا فقد قدم الكثير لنفسه وقدم الكثير لامته كثيرون من نقرا عنهم او نسمع عنهم ونسمع انهم حققوا ما يعجز عنه الاخرون وهم اصحاب عهاد او ينتقصهم بعض من لا سنيز عنده هذا بالنسبه للهموم المتعلقه بالواقع والحاضر اما الهموم المتعلقه بالمستقبل فهي التي دافعها الخوف من اشياء الخوف من الموت الخوف من الاقصاء في عمل من الاعمال الخوف من الفقر الخوف على الرزق الخوف من اي اذى يقع على النفس او المال او الولد وهذه الهموم علاجها هو التعلق بالله رب العالمين واحسان الظن بالله والتفاؤل فان الفعل من الله وهو حسن الظن برد العالمين والتشاؤم من الشيطان وهو سوء ظن بالله تبارك وتعالى فاذا ما فكر العبد بامر مستقبلي ثم توقع الاخفاق فعليه ان يعيد الثقه بنفسه وان يتوقع احسن النتائج وعلينا ايضا ان نهيئ انفسنا لاي اخفاق او فشل وندكر الاصوص بان هذه المسائل متعلقه بالدنيا نحن لا نتكلم عن الذي يخشى الاخره نحن لا نتكلم عن الذي يخاف من سوء عاقبته في الاخره نحن لا نتكلم عن انسان يخاف ذنوبه نحن نتكلم عن امور تتعلق بالدنيا علينا ان نهيئ انفسنا لاي اخفاق لاي فشل وان نتقبل ذلك بصدر واسع ونفسيه مطمئنه وعلينا ان نفكر بهدوء في انسل الطرق التي تخفف من اثار هذا الاخفاق هذا هو المنطق وهذا هو العقل وهذا هو الاصل في التعامل مع هذه الهموم ان انجح الناس هو من يملك القدره على تحويل المر الى حلو والاخفاق الى نجاح انه الذي يعالج الازمات فيخرج منها سالما غانما وجماع ذلك كله ان تعلم ايها المسلم ان الامور بيد الله وحده وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ان الناس لن يبلغوا ان يضروا احدا ولن يبلغوا ان ينفعوا احدا ولو اجتمعوا على ذلك الرزق بيد الله العزة بيد الله كل شيء بيد الله يعطي ويمنع يعز ويذل ويرزق من يشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يسال كثيرون عن علاج القلق وعلاج الاكتئاب ويهب كثير منهم الى العيادات النفسيه ولا باس من ان يذهب الى مثل هذه العيادات لا سيما اذا كان الطبيب مسلما وكان الطبيب عاقلا وكان قادرا على افادة المرضى واعطائهم ما يناسبهم من العلاج علاج ال... علاج الاكتئاب والقلق هو امر يهم اكثرنا والصواب ان وسائل العلاج كثيرة جدا ولكن من اهمها العمل والانشغال فان الفراغ في الغالب يولد الملل والتفكير والقلق والاكتئاب وان مجرد الانشغال في عمل مباح باي عمل مفيد يقي الانسان شر الاكتئاب والقلق ولو تاملنا في حال اكثر الذين يصابون بامراض نفسيه وما شابهها نجد انهم عندهم فراغ كثير حتى لو كانوا موظفين فهم بعد الوظيفه لا يستطيعون ان ان يشغلوا انفسهم ولا نصف ساعه ان الانشغال بامر مفيد من احسن علاجات هذا القلق والاكتئاب الذي يصيب كثيرا من المسلمين اليوم ومن احسن الاعمال تقديم الخدمه للاخرين محاوله اسعاد الناس البذل من اجل الناس هذا لك فيه اجر عند الله وكذلك ايضا لك مصلحه دنيويه وهي ان تبتعد عن القلق والتفكير والملل وايضا يشكرك الناس ويعرفوا لك جميلك فان الذي يرسم البسمه على شفاه الاخرين يجد البسمه في قلبه قبل العمل وبعده ومن اسباب علاج الاكتئاب والقلق عمق الايمان بالقضاء والقدر القضاء والقدر ركنه من اركان الايمان الايمان بالقضاء والقدر ركنه من اركان الايمان لكن كثيرا من المسلمين لا يتجاوز هذا الايمان الحد النظري يعرف فقط الايمان بالقضاء والقدر لكن كيف يستفيد من هذا الركن عنده عجزا كبير في الاستفادة من هذا الركن الايمان بالقضاء والقدر يسل المسلم و يبعد عنه الاحزان والاكتئاب يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نذراها عند ذلك على الله ياسير اكمل الايه لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم هذه ثمره من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر فكل شيء مقضي مكتوب فليماذا الجزع ولماذا الهلع يقول صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه رواه مسلم ومن اسباب العلاج الايمان باليوم الاخر فان الايمان بالاخره يورث الانسان الرضا بما يصيبه ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى ويورثه ايضا الطمع في الاجر الاخروي وهذه من ثمرات الايمان باليوم الاخر وهي ثمرات عاجله في الدنيا ومن اعظم اسباب دفع الاكتئاب والحزن والقلق توحيد الله تبارك وتعالى فان المشركين هم اعظم الناس قلقا ولذلك كان الانتحار فيهم كثيرا جدا وكلما عظمت التوحيد تصاغر الاكتئاب وكلما قلت التوحيد زادت الهموم وزاد القلق ومن هنا جاءت السنه لو تاملنا فيها بانواع من الادعيه تطرد القلق والهم والحزن واكثرها وغالبها يشتمل على التوحيد فما علاقه التوحيد بالهم والقلق والاكتئاب كلمه التوحيد لا اله الا الله من انفع الاشياء في طرد الاكتئاب يقول صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفس طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت صراحه ابو داود وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك الا اعلمك كلمات الا اعلمك كلمات تقولي هن فقولينهن عند الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا توحيد التوحيد يطرد القلق يطرد الشيطان الذي يجلب لنا هذه البلايا هذا حديث صحيح رواه ابو داوود وقال صلى الله عليه وسلم دعوه اخي الذنون اذ دعا وهو في بطن الحوت اي اكتئاب بعد ذلك واي قلق وهو يعيش في بطن هذا الحيوان في اعماق البحار دعوه اخي ذي النون ادعى وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال صلى الله عليه وسلم لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له رواه الترمذي وكان صلى الله عليه وسلم اذا اكربه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رواه الترمذي وهذه بعض الاحاديث ولو تاملنا فيها لوجدنا انها تشتمل على توحيد الله تبارك وتعالى ايها الاخوه في الله يجب ان نعلم ان سبب كثره القلق بين المسلمين اليوم هو ضعف توحيدهم الذي سببه كثره معاصيهم وجهلهم بامور التوحيد ومع الاسف الشديد فان كثيرا من هؤلاء لا يقرون بجهلهم فهم يزعمون انهم يعرفون التوحيد لانهم نشؤوا بين ابوين مسلمين وهذا تلبيس من الشيطان فالتوحيد لا يتحقق الا بالعلم لا يتحقق الا بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنه ويلي ذلك العمل بما تعلمه الانسان عباد الله ان الايمان بالله حقا هو اعظم وسيله للشفاء من جميع الامراض النفسيه والان البشر المعذبون بين ايديهم الشفاء لو انهم تطلعوا الى رحمه الله ورجعوا الى شرع ربهم ويجب ان يدرك هذا جميع الناس يجب ان يدرك هذا جميع الاطباء النفسيون مسلمهم وكاثرهم ان الرجوع الى الله خير لهم في الدنيا والاخره ايها الاخوه هذا بعض ما يتعلق بالقلق والاكتئاب والهم الدنيوي المتعلق بالدنيا فيا ترى هل هناك هم اخر نعم انه هم الاخره وانه هم التفكير في المصير المحتوم هم التفكير في الحياه الخالده سيكون هذا ان شاء الله حديثنا الجمعه القادمه نسال الله تعالى ان يوفق لذلك اللهم انا عبدك ذنوب عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ما ظن فينا حكمك عدل فينا قضائك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وزهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا اللهم اجعل قلوبنا تطمئن بذكرك اللهم اجعلنا ممن يطمئنون بذكر الله قلب بذكر الله تطمئن القلوب اللهم وابعد عنا كل ما يسدر صفوه قلوبنا اللهم وابعد عنا وعن جميع المسلمين الاحزان والاكتئابات انك على كل شيء قدير اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين